بسم الله الرحمن الرحيم ألف ل ا م م ي م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما من ومفلحون ومفلحون ل على هدى من ربهم وأولئك ل ئ ك هدى ربهم هم من ا